باب صلاة أهل الأعظام الرغض المربح باب صلاة أهل الأعظام <تصفيق> الحمد لله وهم المريض والمسافر والخائف اعرب وهم المريض والمسافر والخاف اعرب المريض بدل بعض من كل بدل لا مش بدل عاشي جبل خبر خبر, خبر. معه؟ هم دي ايه هم مبتدا طيب المريض ها وابتدئ برضه الله فين خبر المبتدا الاول خبر المبتدا الثاني المريض والمسافر والخائف المريض مبتدا خبره فين المريض خبر. خبر نعم طيب كامل الإعرار معتوف عن المريض يبقى هم المريض المبتدأ جامع والخبر مفرد ها؟ نعم ممكن نقول المريض والمسافر والخائف الكل خبر المبتد ولكن هتحتاج لإيه تحتاج لإعراب كل كلمة الوحدة ها؟ أما هنا هيجي لك ولكن المجموع خبر المجموع المتعاطف ده خبر ده انا رايي كده وليك مخرج ليك مخرج من القصه دي تقول المريض جنس لا فرض وهم من كان جمسه أن يكون مريضا وكذلك من كان مسافرا بس هذا مخرج إنما نرأي أن الخبر المجموعة المتعاطف وعلى هذا يبقى مرفوع لأن الأصل فيه الرفع في الاسم ليه شبهيه بالإيه بالمبتدأ ونحوه نحو جديد ده شوفوا بقى ستزدكوا بتوع النحو واسألوهم على القصة دي طيب وهم المريض والمسافر والخائف تلزموا المريض الصلاة والمكتوبات قائما ولو كراكع ولو كان شبيها بالراكع يعني موط كده طبعاً قد يصل إلى حد الركوع وقد لا يصل ما يفرقش بس يقوم برضو يعني لو دخل في حد الركوع لا يضره لأنه يعجز عن القيام الواحد لما بيكبر عضلاته بتضعف فيقوم جسمه ييه؟ اه جسمه يوطي لأنه مش قادر يصله بطوله زي ما يقوله إنما لو فردته يتفرد إنما عضلاته مش قادر أو مستمداً, أو مستمدا إلى شيء إيه الفرق بين معتمدا ومستمدا؟ معتمد على عصايا يعني مسنود إلى أسفل والمستمد إلى عمود مثلا جنبه ولا حاجة. فإن لم يستطعب أن عجز عن القيام أو شق عليه لضرر أو زيادة مرض فقاعدا متربعا ندبا على مذهبهم أن يبقى متربع وفيه رواية وجهتان أن يجلس مفترشا ولكن الأكثرين على التربع والله أعلم وذكر ابن أبي شيبة عن جماعات المنزل التبعين أنهم كانوا إذا صلوا جلوسا يجسون الجسو يبقى أقرب إلى القيام منه الى, إلى القعود ماشي يبقى متربعا للخبر يعني ورد في الخبر التربع وجات قبل كده ولا ايه التربع ده ويثني رجليه في رقوع وسجود ويثني رجليه في رقوع وسجود يبقى في الرقوع والسجود يجلس زي السجود كت. يعني في الرقوع يبدأ مفترش يلم رجلي بقى ويدمها على بعض ويفترش أو شبه مفترش أو كده الافتراض مش عارفه عارف ي... تحته بقى <تصفيق> تقول ايه يركبوا للقبل هو متربع يجي يركع يغير بقى وضع الجلسة ما هو الأصل وجود الحركة هنا فده تفريق بين القيام وغيره ينتقل من التربع إلى نحو الافتراش ليفرق وكأنه انتقل من القيام للقعود للركوع أو للسجود أو للنحو يعني يبقى انتقل من حال لحال وعليه مش حركة كتير ولا حاجة يعمل كده لحد يعمل حكاية دي اه اه مش كتير اه ولا حاجة هيلف رجله كده يجيبها وراء اي ولو طبعا هو يعني فقاعدا عامة أي صورة صورة القعود تبزئ لأن الحديث فقاعدا ولم يعني يشترط قعودا معينة فإن عجز أو شق عليه القعود كما تقدم فعلى جنبه والأيمن أفضل ويعني كأنه الأيسر جائز برضو ولكن لو صل على يسر يصح وفاق الملك والشفعي مع الكراهة إلا أن يعجز عن اليمين بيلزم الشمال فإن مستلقيا ورجله إلى القبلات صح مستلقي على ظهره مش على جنبه ويبقى رجلي للقبلة وكرها مع القدرة على جنبه وإلا تعين إبقى أول حاجة القيام إن ما أمكنش يقعد متربعا إن ما يقعد أي قعدة إن ما يبقى على جنبه الأيمن وجهه إلى القبلة إبقى على الأيسر وجهه إلى القبلة إبقى مستلقيا يعني على ظهره ورجله إلى القبل واضح وكره مع القدرة على جنبه وإلا تعين ويومئ راكعا وساجدا ما أمكنه ويخفضه أي السجود عن الركوع الحديث عليه المرفوع يصلي المريض قائما فإن لم يستطع صلى قاعدا فإن لم يستطع أن يسجد أو ما وجعل سجوده أخفض من ركوعه فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه من ميال القبلة وراه الدار قطني وقال النووي ضعيف لكن له شواهد عند البزار والبيهقي والطبراني وتقدم حديث عمران في الصحيح وزاد النسائي وان لم تستطع فمستلقيه نعم ما ذكرش الايسر هنا ما ذكرش ما ذكرش الايسر اه يعني يقص عليه يقص على الايمن لان اتضح ان جنس الاستلقاء الجنس الاتجاع على الجنب افضل من جنس الاستلقاء على الظهر نعم ازاي وكره مع القدره على جنبه وقلبه الا تعيب وكره مع القدره على جنبه طيب طيب يعني وان لم يقدر لو كان قادر على جنبه يكره إنما مش قادر على جنبه وهو مش بقي حاجة بقى يتعين الاستلقاء بقى حين يعني ما ينفعش على وجهه الانكفاء على وجهه ما يصلحش لابد يستلقي بقى فإن لم يستطع صلة مستلقين الجنب فإن عجز عن الإيماء أو مأ بعينيه لقوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع أو بطرفه في هنا يعني حاجة غريبة شوية وأنا أراها خطأ من أخطاء شيخ الإسلام نقول لكم عليها في نمرة واحدة روالي الحديث رواه الزكريا الساجي بسندية عن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه و هو جعفر بن محمد يعني جعفر الصادق ومحمد الباقر ولا وظاهر كلامه كلام كلام, كلام لا يلزمه وصوبه في الفروع عدم ثبوته فقد رواه الدارقطني وغيره بسم يدم ضعيف وليس فيه واومأ بطرفه قال الشيخ لو عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة ولا يلزمه الإيماء بطرفه يعمى نقول سقط عنه ركم الصلاة ماشي يلزموش الإيماء بقى خلاص عجز عن الإيماء أما القول بسقوط الصلاة فهذا فيه نظر ده يعني الحقيقة مش ما نش قيل بيه خالص يعني الصلاة لا تسقطه بحاجة طالما إنه مكلف ما تسقطش عنه الصلاة وهو رواية عن أحمد وذكر القاضي أنه ظاهر كلام أحمد وفي رواية محمد بن يزيد لما روي عن أبي سعيد أنه قيل له في مرضه الصلاة قال قد كفاني انما العمل في الصحة ولظاهر حديث عمران وحكي عن أبي حنيفة يبقى هنا فيه رواية عن أحمد ورواية عن أبي حنيفة واستدل بحديث أبي سعيد وحديث عمران ومع ذلك لا نقول بذلك بمالك الشافعي والروايه الثانيه عن احمد والثانيه عن ابي حنيفه غير كده ونعمل ب قوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا يا لي والميسور لا يسقط بالمعصور فيمكنه النية ويمكنه استقبال القبلة ويمكنه القراءة ويمكنه قد يقول يسقط عنه الإيماء يسقط عنه الإيماء قد نقول هذا ولكن ان فوت اتصل بالكليه في نظر الحقيقه ده طيب في ايه القيام منه إلى القعود والقيام ما يمكنه إن أمكانه هذا يعني والله أعلم وإن لم أجده منصوصا إن ده أقرب إلى ما أمر به هي يعني بس أقرب من القعود التام يعني ما تكون مقعدته على الأرض ده قعود كامل اسئله بنتكلم هنا بدل من القيام فكانه الامكان القيام مستندا او متكئا او كذا يلزمه فهنا يعني الجثو اقرب من القعود الى القيام واضحه يعني كده طيب يعني طلعت لفوق شويه بتسوي بيعمل ازاي اقف على ركبك على ركبك على ركبك اه تبقى قايم شويه يعني نص ونص مش ايه مش عايز ايه يعني لا لا لا ما سقطت ولا لازم يبقى لازم ممكن يعني شيخ الاسلام له مبدا اصولي انه ميال يعني الفقهاء ميالين الى انه اذا عجز اذا عجز عن المطلوب المكلف يعني ألجئ إلى البدل إذا كان فيه معناه أو قريب منه منعجز عن المطلوب بكل صوره المنصوصة ألجئ إلى البدل القريب في الصورة أو في المعنى أو كذا ولذلك تلاقيه ويجيبه شوية حاجات كده في مواضع الشيخ الإسلام ميال إلى أنه لو عجز عن المأمور عن المطلوب يعني وكل صور المنصوصة يسقط عنه ولا يلجأ إلى البدل يبقى طبعا في التطبيق هتلاقي مسائل مختلفه يعني قد يتفق وقد يختلف مع الفقهاء ولكن سقوط الصلاه ده مشكله كبيره قول به يعني مشكله كبيره خطوره كبيره جدا نعم فيه فيها نوع اه فيه. فيها ايمان اماء ولو يسير يعني انا بصصلك وانت على الاعداء بنا يهديك فهاركع كده وهسجد كده وانا بصصلك برضه لو هجمت فيش مانع ان انا ام السجود بسرعة وافعل ما يمكننا من القضاء على شيطانك <تصفيق> عبنا يحفظك لنا يا شفشادي ونسعد برؤيتك كده كل مرة طبعا لحد ما نشوف من درات المتحن ونفصلك تاني طيب يا سيدي فإن لم يستطع أمأ بطرفه رواه زكريا الساجي بسمديع حسين بن علي بن أبي طالب وينوي الفعل عند إيمائه له لما يومئ له ينوي الفعل والقول كالفعل يستحضره بقلبه انعجز عنه بلفظه مش قادر يحرك لسانه يستحضره بقلب وكذا أسير خائف أسير خائف قالوا لو سلت هنأتي لك فيعمل بقى يعني يصلي كده بالمنظر ده إذا عمرتكم بأمر فأأتوا منهما استطعتم ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا ما تسقطش أبدا يعني لقدرتي على الإماء بطرفه مع النية بقلبه لعموم أدلة وجوبها وعنه تسقط وفاقا لأبي حنيفة واختاره الشيخ لظاهر حديث عمران وغيره مما تقدم وغيره ولا نقول به طبعاً. ها؟ فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع كده ولم يذكر غير هذا والله أعلم يعني ما ذكرش بعد كده إن لم تستطع فإفعل مثلا فأومئ بعينك برتاع بقلبك مش عارف الحاجات دي ما في المعارك لا لا تخفيف التخفيف في الصلاة ترك الصلاة ضياع وهلاك لا لا يصلي نقول له سلي لأنه ما يصلي اطمئن ويقرب قلبه من الله ويحصله من السكينة ومن الاستعانة بالله يعني انما لو ترك الصلاة اعوذوا بالله. بده حال. احنا بنقول له اللي تقدر عليه. اللي يقدر عليه هو عن الباقي. ها يعني هنقول له سيب الصلاة يعني سيب كل حاجة. الصلاة دي يتبقى تجيبه كل ما يمشي تجيبه. ما? الوضوء. طيب وما جعل عليكم في الدين من حرج ما فيه حرج يسقط أيضا التيمم ولو عجز أو شق عليه التيمم يسقط احنا بنمشي درجة بدرجة اه إنما علشان يترك الصلاة حتى ولو بلسانه يو فيه أجمل من كده بقى وهو على فراش الموت ممم مفيش أجمل من كده الشيخ عباس الله يرحمه أغمى عليه ثم أفاق قبل موته فقال الصعيد أين الصعيد فجاءوه بالرمف فتيمم ثم قال للشيخ محمد يسري صلي بيه الصبح فصلى بيه الصبح ثم قال أين الطلاب ألم أقول لك اللي أريد أن أعطيهم الإجازات فقال إن شاء الله ربنا يشفيك هدلة الشيخ و... وتعطيهم الإجازات قال لا خلاص مفيش إجازة تانية كل نفس ذائقة الموت وأغمع عليه فلم يفق إلا ميت آخر حاجة عملها صلاة السور الصلاة طبعا في الأوقات دية ضرورة ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيماء عن أجر الصحيح المسلق إما ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها يعني يسجد على وسادة علشان يصل إلى شيء يعني ده مش الإنسان الطبيعي طبعا نكلم على المريض يعني الحيث أنه ما يقدرش يوطي قوي فيحط له وسادة يقوم يوصل بدماغه إليها يبقى أشبه بملامسة الأرض يعني واحتج أحمد بفعل أم سلمة وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم ونهى عنه ابن مسعود وابن عمر حديث جابر أنه رأى مريضا مصلي على وسادات فرمى بها والوسادة بالكسر المخدة والجمع وسادات ووسائد وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره للخلاف في منعه وجه الكراهة إذا كانت الوسادات ونحوها منفصلة عن الأرض لم ت... ولم تبقى عليها فلا ينبغي السجود على وسادة ونحوها ويقوم إغاية ما يمكن. لو الوسادة مش, ما... مش على الأرض مش محطوطة على إبقى إيه, إيه الميزة يعني وبيسجد في الهوى برضه لأن أي شيء يسجد عليه ويقف عليه لابد أن يكون متصلا بالأرض يتصال قرار يعني يستقر على الأرض إنما حاجة في الهوى لأ نعم. على التربيزة طاوله بزه على الأرض اه اذا كانوا مرضى ممكن طاوله على الارض مش طايره في الهواء على السرير برضه هي هي ان مستقره على الأرض لازم يكون على السد ما يقدرش بس مش على المرتبه على السرير على الخشب على طول لا رزقوا على السفنج ما ينفع لازم يماكن جبهتهم من الارض لو صلاه جالسا النفل بقى يبقى جالس ها في لا مشكله السفنج هو استطاع تلعبوا بقى ولا ايه خدناها فين دي قبل كده طيب خلاص ما انخذناها قبل كده بسؤال في الامتحان <تصفيق> <تصفيق> اعلام الافرنج بحكم الصلاة على الاسفنج عملوها بحث فان قدر المريض في اثناء صلاته على قيامه او عجز عنه في اثنائها انتقل الى الاخر فانتقل للقيام من قدر عليه ولا الجلوس من عجز عن القيام ويركع بلا قراءة من كان قرأ وإلا قرأ وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه لا من صح فأتمها في ارتفاعه يبقى العجز يتمها في انحطاطه واحد واقف مش قادر يقف وبيعرف الفتحة لقى ايه ارى شوية وبعدين لقى نفسه خلاص لازم هيقع فيكمل وهو نازل لان افضل من الايه كل ما يعله كل ما يبقى افضل انما لو هو قاعد وبعدين خف ادر يقوم بتحصل ازاي دي واحد مشلول واعد يدعي ربنا فلقى ايه رجليه ده ايه يدب فيها الدم او كان دايق وفاء فرح قاين واقف يبقى ما يكملش وهو بيقف لا لما يقف خالص يبقى يكمل لانه ما يجزئوش بقى القراءة في اثناء الانتقال حين اعزم افضل من القيامه لا اما يتم قيامه يبقى يقرأ البقى وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ماء بركوع قائما لأن الركاع القائم في نصب رجليه أو ماء بسجود قاعدا لأن السجد كالجالس في جمع رجليه ومن قدر على أن يحني رقبته دون ظهري حناها وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة خير ياه شوف اهتمامهم بالجماعة يصلي في الجماعة قاعد يعني يصلي في البيت قائم لوحده قائم او في الجماعة قاعد يخير ولمريض الصلاة مستلقين مع القدرات على القيام لمداوات بقول طبيب مسلم ثقة قال له انت تضرع القيام بس لازم تفضل نايم عشان احطت لك المحلول مينفعش ان لو انت نايم خلاص يصلي هو نايم عشان حرمت الوقت وله الفطر بقوله ان الصوماء مما يمكن العلة ده قوله نعم ده بيقولك وفاقا لابي حنيفة والشافعي عايز ايه احلى من كده احمد وابو حنيفة والشافعي لعل وجهه أن القيام وإن كان ركنا لكن له بدل وهو القهود وقال أبو المعالي يلزمه القيام وصوابه في الإنصاف لأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه وهذا قادر عليه والجماعات واجبة تصح الصلاة بدونها طبعا علشان ترك الجماعة خطورة كبيرة جدا فيبقى الظاهر والله أعلم نختار الوجه ده يبقى المختار هو التخير علشان يصلي الجماعه من في ما نحرموش منها نعم اذن قدرنا يعني بقى كان بس مش بيحمي ضهره كله لحد اول مره اسمع الحكايه دي ها الراس يعني هو واحد راكع يحني الراس كده في الاول ولا التالت ممكن لا ده بيتكلم على الواقف الواقف اللي هو مش قادر يركع يحني رقبته بس واحد عاملين له حاجة في ظهره متثبيت ولا بتاع. ما يقدرش يتني ظهره خلاص يتني رقبته لقاعد بقى ما مرتش علي المسألة دي قبل كده انما يعشفوها يعني بحثوا فيه نعم ليه يا ولد؟ ما هو ما يجي يسجد بيسجد ايه؟ من قعود. يومئ من قعود. ويركع من قيام. مش قاعد بقى ولا حاجه. وان قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود. كده ومن قدر على ان يحنية رقباته دون ظهريه حناه يعني سواء هنا او هنا قائما او قاعدة تفرق ايه في الاثنين هو دلوقتي عاجز عن الظهر يبقى يحني الرقبة يعني ما هنا فيش تعرض لانه هل يجب عليه حني الظهر في القعود ولا لا في القيام طبعا دي معروف وده ظاهره في القيام على الاعتبار أنه الأصل في القيام أنه يحني ظهره وفي القعود برضو يعني غريبة شوية أن حكاية الرقبة بس دي مين اللي بيقول بيتمي ظهره انما هل يجوز يعني همتكلمش بهو يتمي ظهره اه طبعا يتمي انما هل يجوز الاكتفاء بحني الرقبة من غير عذر دي اللي مسألة غريبة شوي واومأة بسجود مقاعدا لان الساجد كالجالس ويجمع رجليه منقدر قدر على ان يحنيها رقباتها ودونها ظهرية حناها طبعا ده ظاهره إن ده للعذر يعني ده ظاهره ظاهر كلام المتن كده يعني وإذا سجد قرب وجههم من الأرض ما أمكانه ومن قدر أن يقوم منفرداً ويجلسهم مع خوير ولمريض صلاة مستلقين مع قدرات على القيام من مدوات خلصنا كان ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه لقول يعلى بن مرة امتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو أصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم يعني مطر المطر بقى والبلات من أسفل منه فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع رواه أحمد والترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله أو على نفسه أو عجز عن ركوب ان نزل ينزل ما يقدرش يركب وعليه الاستقبال وما يقدر عليه وكذا يشاهد الاستقباله وهي التحرك ليه تحرك ليه ويواقفه وقال أنه تتحرك سائر. وهي سائرة مش هيدر على الاستقبال خلاص من قدره الاستقبال يستقبل الأول وبعدين ايه يستديروا جهه مسيرهم فيسيرون كالنفل ان أم امكان طبعا معروف حضرتك بس ولا بس طبعا قريب وصاين اه للصحيح صحيح لا الفرض طبعا لما النفله ما جاهزه ان نبدا وده سفر السفر ماشي انما ده بيقول هنا جوه البلد والاتوبيس وعلى, وعلى المحور طبيعه نفس قطار الرفقه ده في السفر لان في خطوره كبيره من قطار الرفق يضيع في السفر يموت انما هنا هيضيع فين في الخلق دي القاهره ما يضيعش بقى عدته كلها زحمه مش انتهى الى مضيق يعني هو في البلد لو في البلد لو فرضنا انه في البلد ما يقدرش يروح لاي حته يعني يعني عايزين تقوله وهو في البلد اكتب ايه ابن البحث اعملوا البحوث ها ها تبعا السفينة يعني واحد عايش في البحر المدينة في البحر ممكن في ايطاليا ولا هنا ها ديموا بقى الصلف الايه الحته دي علقوا عليها في المحور والحاجات دي ما حدش بقى ما امكنوش غير كده يعني دعاهم للوقوف ما وقفوش وما امكنوش انه يعني باي صوره ينزل في استراحه في كذا او يجمع والوقت هيروح يصلي واقفا مستقبلا في السيارة في القطر في اما امكانوش بيصلي على حال الشيخ وساما قلنا لكه قفته لماين في, ال... في الرف بتاع الشنط ورايح الصيد رايح اسوان بين القطر على ايامنا كان ياخد 18 ساعة فيضع عليه صلوات وانزل اروح فين الدرجة تالتة ولو نزلت المش... أولا مش راقي وكان أنزل سألين مش هطلع تاني أفضل واقف بقى الثمانتاشر ساعة فقال له صلي على حالك وعيد الصر وإحنا اخترنا إن لو أجزنا له الصل على حاله ما يعيدش بس الكلام ده ما يكون متأكدين من الفتو نيجوز يعني ليزر بقى لأنه مش متأكد من الفتو يقول له عيد الصل احتياط يا يوه. يعني يجمع في الحضر وخايف تفوت الصلاه وهو عاجز عن الصلاه بشروطها الجامعه أفضل اه أفضل افضل بدل ما يصلي نايم ومن غير وضوء ومش مستقبل لا يجمع وهو ده اشبه بالمرض بقى شيء يجوز له الجمع في المرض والمطر فده يعني مفيش بقى عذر اكتر من كده ده حتى هنا مشقة انما هنا ده مش قادر اصلا يصليه فيبقى الجمع هنا والله اعلم جائز في غير مطر ولا سفر هو ده بقى ان عذر يمنعهم من الصلاة واحد بيعمل عملية واحد معلقينه في حاجة ولا تصح الصلاة على الرحلة لمرض وحده دون عذر مما تقدم ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها والخروج منها صل... الخروج منها يروح فيه يكون على الشط يعني صلى جالسا مستقبلا ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة بخلاف النفل والحمد لله رب العالمين وصلى الله ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بخلاف النفل في, إيه؟ في مسألة ايه؟ اللي هو يدور الى القبلة يعني آه. مش لازم يدور الى القبلة بقى عن السجود شوفوا قال بعضهم لا يلزم ان يدور في الفرض كالنفل على الاصح وتقام الجماعات فيها مع عاجز عن قيام كما قدرة عليه نعم حبيبي العجز عن السجود اه حني من القيام ولا اغا زينهش توت يفضل واقف ولا حاجه لا يجلس ويسجد من فوق لا مش قصدي يجلس هو ما يعرفش ما يجلس لا ما يقدرش يجلس اصلا هو واقف ولا الـ الـ الـ يجلس صلاهه وعلى هل تجوز صلاه النافله جالسا ما أدى نجاهه تجاه الكبلة والركوع والسجود إيماء قدر السيد لماذا طلب سيدنا العباس من عاتيكا أن تكتم ولا تتحدث بمرأة الخشية من تأثير خبر الرؤي على قريش وكانوا كفرات عربي قد يؤمنون بالرؤى آه كانوا يؤمنوا بالرؤى وإنما ليه عمل كده مش عايير هل تجوز صلاه النافله في السياره في الحضر والسياره واقفه وماديه بتاعتك انت بتجيبها لي؟ ايوه يا باشا احنا قلنا النافله ها؟ تجوز السياره واقفه ولا ماشيه؟ اه تمام السياره واقفه ومستقويه على بقى المساله كلها خاطر أخي مهندس مدني يريد أن يسأل عن حكم العمل في تشتيب بانك حيث أن ذلك طلب منه في عمليه الجديد ويقول أن كان بنك ربوي انتهياء لي لا وهو يقول أنه لا يوجد له عملا آخر في الشركة غير هذا العمل هو ملوش غير البانك فهل يقول أنه من الصعب عليه ورفض هذا العمل وهو لم يكن يعرف ذلك قبل أن مش عارف ايه في هذا العمل بالاضافه انه متزوج مش دهو الكلام ده في شغله هو عند محمد مصطفى يروح يشتغل عنده مش عنده يعني تهديده يعني عنده في الحكايه اللي عنده دي